يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحملي رحمه الله قال في كتابه جامع العلوم والحكم الحديث السابع عشر قال عن أبي علاشداد بن اوس رضي الله تعالى عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذبح وليحد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَاهِ وليرح ذَبِيحَتَاهِ هذا الحديث والحديث السابع عشر من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاخذ بمبدأ الاحسان في اعمال العبد كلها ما كانت منها عبادة وما كانت منها طاعة وما كانت منها عادة فان الانسان اذا تعود الاحسان في عاداته فهي جديره بان تحمله على الاحسان في عباداته وقد عرفنا ان درجه الاحسان في العبادات هي اعلى الدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان ساله جبريل يوم أن سأله جبريل عندما جاء في صورة أعرابي في صورة رجل قال يا رسول الله أو قال يا محمد ما الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك وقد اشرنا في درس ماض الى ان هذا المبدا يحمل صاحبه على الاخلاص في العمل وعلى اتقان العمل وعلى ادائه في اكمل صوره ليبلوكم ايكم احسن عملا عرفنا في درس ماض ان الاحسان في الذبح ان يكون بان يحد الشفره, أن يحد الشفرة، وان يريح الذبيحه وان يقطع الحلقوم والودجين والا يتباطا في ذبح الذبيحه بل عليه ان يسارع في ذلك كل هذا نشدان لراحه الذبيحه فانها من الاحسان اليها وعرفنا ايضا في درس ماض ان الاحسان الى القتله ان يبادر بمن يجوز قتله فيقتل بايسر اساليب القتل بأي سر أساليب القتل ولذلك عرض المؤلف إلى مسألة وهي هل يجوز المثلى في القتل هل يجوز لنا أن نمثل في من نقتل والمثلة معناها أن تقطع بعض الأطراف أو تجرح بعض الجسد أو تقطع بعض وأجزاء من الجسد، ثم بعد ذلك تجهز على الإنسان بقتله. هذه المسألة تسمى بالمثلة، وقد جاءت الأحاديث تنهى عن التمثيل في القتل، سواء كان هذا القتل قتل قصاص أو قتل حد أو غير ذلك. وذهب بعض اهل العلم انطلاقا من قوله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لو ان القاتل مثل بالمقتول بان قطع اطرافه او سمل عينيه او تركه يستسقي فلم يسقه لنا ان نمثل بذلك لنا ان نعاقبه بمثل ما فعل هذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم استنادا الى ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من انه لما قتل العرنيين الذين قتلوا الراعي كانوا قد مثلوا به حيث سملوا عينيه يعني اخذوا مخيطا وضعوه في النار ثم كحلوا به عينيه سملوا عينيه وانهم تركوه يستسقي في الحر ولم يسقوه الى ان مات ظما وانهم قطعوا يديه ورجليه من خلاف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر عليهم مثل بهم وفعل بهم كما فعلوا وبعض اهل العلم حمل هذه القصة على انها كانت في بداية الاسلام وان بعد نزول الحدود وبعد ان فرض الله تعالى القصاص ما اصبحت هذه المسائل مأذونا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل في القتل فمن قتل غيره وإن مثل به وإن نكل به فإنه يحسن في قتله بأن يقتل بما يجهز نفسه بأسرع وسيلة هذا هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم وايضا من القضايا التي ناقشها بعض أهل العلم في هذه المسألة هل يجوز للإمام ولمن ينفذ القتل أن يحرق المقتول هل يجوز له أن يقتله بالنار يعني يوقد النار ثم يلقيه بيها حتى يموت هذه ايضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فذهب جماعة إلى أن هذا إذا كان فيه نكاية بالعدو وإذا كان فيه نكاية بمن يقاتل وإذا كان هذا فعله القاتل فيقتص منه بذلك قالوا واستدلوا على هذا لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عذب بالنار وأن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عذب بعض المرتدين بأن أحرقهم وأقره أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى هذا لا يجوز قالوا لأن تحريق بالنار من خصائص الرب جل وعلا وأنه هو الذي يعذب بالنار وما عداه ليس له ذلك وهذا هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لما حرق خالد بن الوليد بعض أهل الردة أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على أو فعل خالد وأشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن يعزل خالدا عن الولاية لأنه تجاوز وتجرأ حيث عذب بعذاب الله جل وعلا وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد نقل عنه أنه لما أحرق علي رضي الله تعالى عنه جماعة أحرقهم بالنار ذلك لأنهم ادعوا أنه هو الإله وكانوا يزعمون أن علي رضي الله تعالى عنه هو الرب فأحرقهم بالنار فقالوا ان هذا من الدلائل على انه من الرب لانه لا يحق بالنار الا رب النار ولذلك انكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما انكر فعل علي وقال لو يعني ادركه لما اذن له او لنصحه لا يفعل ذلك لأن النار لا يستخدمها إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك منعوا أن يحرق الناس بالنار وهذا في الحقيقة يعد ايضا مما سبق به الإسلام كثيرا من الحضارات فاليوم نجد في قوانين الأمم وفي قوانين المنظمات العالميه انها تحظر استخدام النيران والحرق بالنار واباده الناس بالنار وعلى ذلك يكون الاسلام قد سبق غيره من الحضارات ومن القوانين حيث منع استخدام النار في ازهاق النفوس القصاص نعم يعني المماذلة لكن إذا كانت المماذلة فيما هو محرم لا يرجع إليه فلما كانت التحريق بالنار من المحرمات لا يقتص به وإن قتل القاتل بالنار كنا وقبنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف قال ولو مثل به يعني لو ان قاتلا اخذ انسان ومثل به اولا ثم بعد ذلك قتله يعني قطع اطرافه كما يفعل بعض من يعذب يقطع انفه ويقطع اذنيه وربما قطع شفتيه كل ذلك على سبيل التمثيل ثم بعد ذلك يقتله قال ولو مثل به ثم قتله مثل ان, يقطع ان قطع مثل ان قطع اطرافه ثم قتله فهل يكتفى بقتله ام يصنع به كما صنع فتقطع اطرافه ثم يقتل قال على قولين احدهما يفعل به كما فعل سواء يعني وهذا هو القصاص قال وهو قول ابي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد وقول أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين كما أنه مذهب إسحاق يعني الدراهوية رحمه الله وغيرهم من الفقهاء قال والمذهب الثاني يكتفى بقتله وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد يعني صاحبي الامام ابي حنيفة وقال مالك رحمه الله ان فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل وان لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله فكأن قول الامام مالك قول وسط بين القولين المنقولين يعني اراعي في ذلك الخصبة انقصد به التمثيل مثل به وهذا من باب وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به قال الوجه الثاني ان يكون القتل الكفري لان نحن عندنا ان يقتل الانسان لسببين اما للقصاص وهذا يعد حد واما للردة وهذا يعد للكفر وكذلك من يقتل في الجهاد فإن قتله للكفر فمن يقتل للقصاص إن كان قد أشرف في قتله بان مثل فقد رأينا مذهب أهل العلم. لمشروعية التمثيل به او عدم التمثيل اما القتل من اجل التكفير والحكم بالكفر فهذا لا ينبغي ان يجرى فيه تمثيل او تعذيب وانما يقتل بدون ان يلحق به غير القتل قال الوجه الثاني ان يكون القتل الكفري إما لكفر أصلي ذلك لأنه لم يدخل في الإسلام أصلا ولكنه أصر على الكفر وعندما طلبنا منه وخيرناه بين أن يدخل في الإسلام وبين أن يدفع الجزية إن كان من أهل الكتاب وبين أن يدفع الجزية فإن أبى فيقاتل فأصر على كفره فهذا الذي يقاتل وكفره أصلي أو لردة يعني بعد أن دخل في الإسلام فإن من دخل في الإسلام ثم خرج من الإسلام ليس له إلا أن يعود إلى الإسلام أو يقتل ولا تأخذ منه جزية لأنه ليس من أهل الجزية فأهل الجزية هم اهل الكتاب وانما نأخذ منهم الجزية نعطيهم مهلة يدرسون فيها الاسلام ويتعرفون فيها على الاسلام ثم بعد ذلك ان شاءوا دخلوا في الاسلام وان لا قوتلوا قال او لردة عن الاسلام فاكثر العلماء على كراهه المثلى فيه ايضا وأنه يقتل فيه بالسيف، وقد روى عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار، يعني يجوز أن يحرقوا، كما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره. نعم. إيش؟ ولا يسرف في القتل، بمعنى أنه لا يتجاوز الحد. يعني لأن العرب كانت إذا قتل قتل لهم رجل ينذرون ويصممون على أنهم يقتلون في مقابله سبعين أو سبعة أو عشرة فهذا يعد إشرافا في القتل فمن قتل له قتيل وأراد القصاص فعليه بالقاتل يقتص منه ولا يزيد ولا يتجاوز قال وروي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه حرق الفجاءة بالنار والفجاءة هذا احد الذين طلب من ابي بكر رضي الله عنه ان يوليه وان يؤمره وبعلا والله وامره لكنه ما احسن الاماره ثم انه بعد ذلك يعني اساء وفر وارتد فامر ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالتنكيل به وإحراقه وقد أشار المحقق إلى قصته حيث يقول إن الفجاعة اسمه إياس بن عبد ابن عبد ياليل وكان من خبره كما جاء في كتاب الطبري يعني في تاريخه انه قدم على ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال اعني بسلاح ومرني بمن شئت من اهل الردة قال فاعطاه سلاحا وامره امرا فخالف امره الى المسلمين اي انه لم يذهب الى اهل الردة كما زعم وانما خاتر المسلمين وخالف خالف امره الى المسلمين فخرج حتى نزل بالجواء وبعث نجبة ابن ابي الميثاء من بني الشريد وامره بالمسلمين فشنها غارة على كل مسلم في سليم يعني في قبائل سليم وعامر وهوازن وبلغ ذلك ابا بكر رضي الله تعالى عنه يعني ما صنع من حيث ردته ومن حيث قتله المسلمين وهجومه على المسلمين قال فارسل الى طريفة ابن حاجز يامره ان يجمع له وان يسير اليه يعني يأمر طريفة أن يجمع الجموع وأن يصير إلى الفجاع قال وأن يصير إليه وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسي عونا يعني عونا لطريفة أو طريفة ففعل ثم نهض يعني الاثنين طريفة و. عبد الله بن قيس ثم نهضا إليه أي إلى الفجاعة وطلباه فجعل يلوذ منهما حتى لقياه على الجواء فاقتلوا فقتل نجبة أو نجبة وهرب الفجاعة فلحقه طريفا فأسره ثم بعث به إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال فقدم به او فقدم به على ابي بكر رضي الله تعالى عنه فامر يعني ابا بكر رضي الله تعالى عنه فأوقد له نار في مصل المدينة على حطب كثير ثم رمي به مقموطا يعني مربوطا رمي به في النار فهذا الخبر انتبتا فيكون ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد عذب هذا او قتل هذا الشخص بالنار. ولعل ابو بكر رضي الله عنه انما فعل ذلك لعظيم جرم هذا الفجاء الذي قتل المسلمين ونقض العهد وخالف الامر وفعل ما فعل على وروي عنا قرفة الفزارية ارتدت على عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ارتدت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه فامر بها فشدت فشدت ذوائبها في اذناب قلوصين او فرسين والقلوصين مثنى قلوص والقلوص هو الشاب من الإبل الشاب من الإبل يعني ما له ثلاثة أو أربعة سنوات أو فرسين ثم صاحبهما فتقطعت المرأة لأن كل منهما اتجه إلى جهة حيث تنازع وجذب هذه المرأة فهذا تبر يعني قتل واعتبر تمثيل في القتل واعتبر, واعتبر نكاية في القتل قال فتقطعت المرأة ولكن يقول أسانيد هذه القصة منقطعة يعني لم تثبت ولم تصح قال وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان زيد ابن حارثة كان اميرا قبل ان يستشهد كان اميرا في غزوة مؤتع قال فقتلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكأن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانه اقر هذا الفعل بالنسبة لما صنعه زين مما يدل على مشروعيته وهذا قد يكون مباحا فيما اذا عظم جرم القاتل بالارتداد بعد ان تبين له الحق ويكون قد اضاف الى, الى ردته اذا اذا به المسلمين الحق به المسلمين فاجاز وصح ان ينكل به قال وصح عن علي رضي الله تعالى عنه انه حرق المرتدين وانكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم قال ولا يصح ذلك لكن كلها روايات تذكر في كتب التاريخ وروي عنه يعني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جاء بمرتد فأمر به فوطئ بالارجل حتى مات يعني انه قتله وطعا اي ان الناس داسوه بارجلهم الى ان مات قال واختار ابن عقيل من اصحابنا يعني الحنابلة جواز القتل بالتمثيل للكفري لا سيما اذا تغلض يعني اذا غلب. تغلب هذا الكافر بأن فعل وآذى المسلمين أذى شديد وأن قتله فيه تغليظ فيجوز لنا أن نمثل به قال وحمل النهي عن المثلى لأنه جاءت أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المثلى وكان صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا امر القائد الا يمثل اذا قتل والا يقتل طاعنا في السن ولا امراه ولا طفل ولا يقتل ولا يتعرض لاهل الصوامع والبيع يعني الذين انقطعوا للعباده وانما يقاتل من قاتل قال ونهى النبي أو وحمل النهي عن المذله على القصاص على القتل بالقصاص الذين قالوا بجوازه قالوا لا يجوز ان يمثل اذا كان القتل قصاصا واستدل أو استدل من اجاز ذلك بحديث العرنيين حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم قصاصا قال وقد خرجاه في الصحيحين يعني حديث العرنيين وحديث العرنيين كما ذكر قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان اناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المدينه يعني مبايعين فاشتوها اي فاستوخموا المدينه وما اعجبهم وما ناسبهم جوها وسبب ذلك ان مرضوا واصيبوا بداء الجوى وهو داء يصيب الجوف المعدة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شيت من تخرجوا إلى إبل الصدقة يعني إلى البادية حيث تقيم إبل الصدقة حول المراعي وفي الحما فتشربوا من ألبانها وأبوالها وقد سبق أن تحدثنا عن هذا وقلنا إن ما يؤكل لحمه يجوز شرب بوله لأن بوله طاهر قال ففعلوا ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء يعني على رعاة الابل الإبل الصدقة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالذود يعني الإبل لكن الذود عند العرب إذا قالوا فلان عنده ذود من الإبل يعني عنده عدد ما بين الثلاثة إلى العشرة ما بين الثلاثة إلى العشرة يسمى بالذود هذا أي فساقوا اللقحات التي خصصها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون من أبوالها وألبانها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فبعد ذي أثرهم أي أرسل من ورائهم من يأتي بهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وهذا على سبيل القصاص لأنهم فعلوا ذلك بالرعاء وفي رواية وسمرت, وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وفي رواية للترمذي يعني أن الروايات السابقة كلها في الصحيحين وهناك رواية زائدة في كتاب الترمذي عن الجامع قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وفي روايه للامام النسائي وصلبهم وهذا يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم وتنوع الفعل فبعضهم صلب وبعضهم قطعت أيدي ايديهم وارجلهم من خلاف وبعضهم سبلت اعينهم وانما فعل بهم كل على حسب ما فعل وكل على حسب ارتكب من جرم قال وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء هل هي على سبيل القصاص او هي على سبيل التعزير او هي على سبيل المحاربة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 فبحسب ما ارتكبوا توزع وتنوع العقاب عليهم قال وقد اختلف العلماء في وجه عقوبه هؤلاء فمنهم من قال من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب واخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء وروي هذا عن طائفة منهم ابو قلابة وهو رواية عن احمد يعني ان هذا على سبيل القصاص ومنهم من قال بل هذا يدل على جواز التمثيل لمن تغلبت جرائمه في الجملة وانما نهي عن التمثيل في القصاص يعني الذي لم يقع من اصحابه تلك الجرائم قال وهو قول ابن عقيل يعني من علماء الحنابلة هذا معنى قوله من اصحابنا نعم لا نسابة اي قول فين هذا هو للتنوير هذا معناه للتنوير اي قول اقراه اي لمن تغلط تعلضت جرائمه يعني من فعل اشياء كثيرة واذى ونكل بالمسلمين يفعل به ذلك مثل ما فعل ما فهمت السؤال هذه الحاره صغيره العطف من قال او اهي للعطف لكن العطف عندنا اما ان يكون على سبيل التنويع واما ان يكون على سبيل يعني الشك فهنا الشك مستبعد فما فتعين التنويع ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرنيين يعني ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ وبعد ذلك يتعين على من ارتد وان مثل وان اذى المسلمين وان تغلب في عقوبة المسلمين انما يقص به بالقتال بالقتل فقط ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلح إيش؟ نعم للتخيير ومنهم من قال يعني كان هذا الفعل قبل نزول الحدود وآية المحاربة فلما نزلت آيات الحدود وآيات القصاص وآيات المحاربة اكتفي بها ولا يجوز التمثيل بعد ذلك وهذا القول قريب من القول السابق ومنهم من قال كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك يعني بآية الحدود وبآية المحاربة نسخت أحاديث التمسيق وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبي ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك وقالوا إنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وقطع ايديهم لأنهم أخذوا المال ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده يده ورجله من خلاف ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال قال وهذا قول الحسن يعني البصري رحمه الله ورواية عن أحمد يعني أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل التمثيل قال وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا عين الرعاة وكذا خرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وذكر ابن شهاب يعني الزهري أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به وذكر ابن سعد يعني في طبقاته أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات وحينئذ فقد يكونوا قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا وهذا يتخرج على قول من يقول إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله وهو مذهب أحمد لكن هل يستوفى منه تحتما من كقتله أم على وجه القصاص هذا محل التردد فيسقط بعفو الولي يعني يسقط التمثيل والتنكيل إذا عفى الولي قال على روايتين عنهم ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم يعني المسألة محل خلاف والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في إقامة القصاص القتل دون التمثيل لكن إذا عظمت جريمة القاتل والذي يقص من وإذا عظمت جريمه هذا الفاعل بان كان قد فعل فعلا ظهر فيه جرمه فللامام ان يعزره وللامام ان يقتاد منه وكان المسألة تعود الى الامام يشتهد فيه بما يراه مناسبا ماله يقتل لوحده ولا ماذا نفعل الجواب يقتل لوحده لانه هو الذي قتله يقهد الفرد بالجماعة ويقتل الجماعة بالفرد لو اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون وان قتل واحد جماعة يقتل بهم نعم يعني اذا واحد من مجموعه قتل مجموعه من الناس ثم ان واحد من اولياء المقتولين عفا يتوقف لا ينفذ القصاص وبهذه الحاله يعني يتم الأمر صلحا نعم عندا القصاص ما يكون إلا في القتل العام قتل الخطأ ما في قصاص من قتل خطا الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى آله إلا أن يصدقوا وإنما القصاص يجري في العام ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى هذا الذي يكون في العمد فالعمد إذا قتل إنسان إنسانا متعمدا جمع بين النية والفعل والاله التي يقتل بها إن قتله بآلة من شانها أن تقتل وقد نوى قتله جمع بين النية والفعل فهذا الذي يقام عليه الحد بالقصاص لكن لو اراد العداوة وجدت العداوة الا انه قتله بما ليس من شانه ان يقتل عند الاثنين تبارب المضاربة تعني العداوة والقصد لكنه ضربه بيده لطمه فمات الرجل بضربة اليد او لكزه ضربه يعني لكزه جمع يده وقبضها وضربه بها فهذا ليس من شانه الضرب هذا ليس من شانه أن يقتل ففي هذه الحال ما الذي يحدث هنا يكون القتل شبه عمد والقتل شبه العمد كما أخبر أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب العصا. إذن العداوة موجودة والآلة ليست من شانها أن تقتل هنا تكون الديه مغلبة ليس له القصاص وإنما القصاص يكون إذا جمع بين العداوة وآلة القتل الحالة الثالثة أن يستخدم آلة قتل لكنه ما ينوي القتل وليس ثمة عداوة إنسان أخذ مسدسا وأراد أن يصوت به حيوانا او يسدد به رميا يعني يتدرب في الرمي واطلق الرصاص فاخطا واصاب انسان قتله هذا قتل خطأ لان العم العم التعم العمد والعداوة غير موجودة وإن استخدم آلة لشانها أن تقتل فهذا قتل خطأ تجب فيه الديه إذن القتل الذي يجب فيه القصاص هو القتل العم فإن اجتمع الورثة ورثة المقتول وتنازل بعضهم عن القتل وعفى سواء كان هذا العفو يعني لله بدون مقابل او كان عفوا بمقابل عندئذ يتعين العفو ولا يقتل القاتل وينتهي الامر بالصلح بان يتصالح ورثة القاتل المقتول مع القاتل بما يرونه إما أن يعفو عنه وإما أن يطالبوا بديا وإما أن يطالبوا بأكثر من دي قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرق فاحرقوهما بالنار فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإذا وجدتموهما فاقتلوهما أي عدل عن تحريقهما بالنار وهذا هو الذي جعل عدد كبير من أهل العلم لا لا يجوز الحرق بالنار لا يجوز القتل بالحرق بالنار نعم يعتبر هذا منسوخ وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل وهذا الذي استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعترض به على فعل علي رضي الله تعالى عنه قال وخرج الإمام أحمد وابو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقريه نمل قد احرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا ينبغي لبشر ان يعذب بعذاب الله عز وجل اي فهذا مما يدل على النهي عن التعذيب بالحرق قال وقد حرق خالد رضي الله تعالى عنه جماعة في الردة وروي عن طائفة وهذا يحمل على أنه لم يبلغهم النهي وروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم تحريق من عمل عمل قوم لوط قال وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أشار على أبي بكر اني يقتله ثم يحرقه بالنار يعني ان من عمل عمل قوم لو واستحسن ذلك اسحاق بن راهويا لالا يكون تعذيبا بالنار يعني انه بعد القتل الاعتبار انه لا يضر الشاة سلخها بعد ايه بعد ذبحها لكن ما دام النهي قد جاء صريحا فما ينبغي ان يفعل ذلك ويحمل راي من اشار الى ذلك بان هذا من باب الاجتهاد حيث لم يبلغهم النهي قال واكثر العلماء على كراهه التحريق بالنار ومعنى الكراهه تحمل هنا على التحريم كراهه التحريم حتى للهوام يعني للدواب وان كانت هذه الدواب مؤذية مثل العقرب والسعبان والحية وغيرها من الدواب المفسدة كما جاء في الحديث خمس فواسق قتل في الحلي والحرم والفأرة ونحوها لا ينبغي أن تقتل بالتحريق قال واكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام وقال ابراهيم النخعي وهو من كبار علماء الحنفية تحريق العقرب بالنار مسله. نعم وفي مسند الامام احمد احسن وفي مسند الامام احمد ان علي رضي الله تعالى عنه لما ضربه ابن ملجم فقال افعلوا به كما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل برجل اراد قتله قال اقتلوه ثم حرقوه المنقول عن عن عن علي رضي الله تعالى عنه انه لما ضربه ابن ملجم وسأل فقال يعني إن بقيت فألي معه وإن ميت فاقتلوه وهذه الرواية أنه أشار بقتله ثم تحريقه يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بشخص لما كذب عليه كان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل وادعى نزل في قوم وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعده إليهم وأنه رخص له في أن يحكم فيهم بما شاء وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم وأعطاني أن أحكم فيكم بما شاء وإني أريد أن أتزوج منكم فلانا والقول لما سمعوا قولا تريثوا فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتأكدون فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكذبون عليه أنه كذب عليهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وقال إن وجدتموه فاقتلوه ثم حرقوه يقول من روى القصة وان هذا الرجل بينما ينتظر ينتظر في القوم انه ينفذوا له ما ادعاه وما زعمه وانه حصر فخرج يريد قضاء الحاجة وبينما هو كذلك واذا جحية تلدغه فلدغته فمات قبل ان يصل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله فلما جاء هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجده قد قتل قد مات بلدغي الحية فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كفاكم الله شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لهم في أن يحرقوه فلعل هذا هو الذي حمل علي رضي الله تعالى عنه وكما سبق ان قلت ان علي رضي الله عنه كان يرى ان التحريق امر جائز ولذلك كان قد وعد بانه ان بقي فانه سينكل بهذا الرجل يعني ابن ملجم لكنه توفي قبل ذلك قال وأكثر العلماء على كراهه التحريق بالنار حتى للهواء وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله ونهت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن تحريق البرغوس بالنار وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي يعني لابد بد أن يموت ثم بعد ذلك يفعلون به ما يشوى وقال وقال الجراد أهون لأنه لا دم له ولأن الجراد من عادته أنه إذا رأى النار يتساقط فيها ولذلك سقوطه في النار لا يعد من التعذيب قال وقد ذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهذه مسألة أخرى والمراد بالصبر يعني نهى أن تقتل البهائم صبرا كان الناس من عادتهم إذا أرادوا أن يتعلموا الرمي رمي السهام وهي وهو تدريب على الحروب كانوا يأتون ببعض الحيوانات وهي حية ويصلبونها ثم يرمونها بالأقواس وبالسهام فإذا رموها نفقت وماتت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البهائن صبرع يعني أن تتخذ غرضا وأن تجعل هدف يقتل من أجل أن يتعلم الناس الرمي ويتسابق في قتلها هذا ما أراده بقوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهي أن تحبس البهيمة ثم تضرب من ونحوه حتى تموت قال ففي الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن تصبر البهائم يعني أن تحبس وترمى إلى أن تموت وفيهما أيها في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من فعل هذا؟